قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.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 فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين جتنبوا الطاغوت أي يعبدوها وأنا أبو إلى الله وَأَنَا بُؤْئ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادًا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الألباب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 يخلف الله الميعاد